وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَزَوْجٌ مِثْلُهُ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَطِيْقًا فَلاَ تَخْذُلُوهُنَّ وَلاَ تَعْتِدُوهُنَّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَبْدِلُوهُنَّ فَأَعْطُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَحْصِنُواْ فِيهِنَّ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميساقا غليظا ولا تنكحوا ما لك حقا انّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخوكم وبنات الاخ وأماتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي عندخلتم بين فاا لن تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين ال لا الا ما قد سلف ان الله كان غفور رحيما